فَلَمَّا جِيءَتْهُمْ رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عندهم مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا ما مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ